ولم جاءهم كتاب من عيون الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل ويستفتحون على الذين كفروا فلم جاءهم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 فباء بغضب على غضب وللكافرين عذابه، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا واكثرون بما وراءه واكثرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل مِنْ بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا سلقكم الطور خذوا ما آتيناكم